العدل، فالظلم ظلمات يوم القيامة والله عز وجل جعله على نفسه محرما وعلى عباده محرما والعين الرابعة هي عين العقل فالطيش والحماس المفرط يفسد أكثر مما يصلح وتفسير القول في هذه العينات يطول ولكن من باب الاختصار ينبغي على طلاب العلم اليوم أن يهتموا بارغ الاهتمام بترسيخ هذه العينات في حياتهم اليومية فلا بد علينا أولا بالحرص التام على العلم لأن العلم هو الشرف العظيم الذي منحه الله عز وجل لأهله وأفضل العلوم وأرقى العلوم وأهم العلوم هو العلم بالله فإذا كان الله عز وجل أعلى فالعلم المتعلق بالأعلى هو الأعلى فأعلى العلوم هو علم التوحيد علم العقيدة العلم الذي يجلل العباد حقيقة الله عز وجل الواجب له من حيث الإقرار له بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية الحقة بأن يؤلها وحده سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره فالجهل بالله هو أقبح أنواع الجهل كما أن العلم بالله هو أفضل أنواع العلم فالعلم بالله هو التوحيد والجهل بالله هو الشرك فتحتم على الجميع أن يهتموا بالعلم وأرقى مراتب العلم هو العلم بالتوحيد يقول الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى في أولى المجلد, المجلد الأول من الفتاوى لما تكلم عن قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال ربنا أعلى والعلم المتعلق بالأعلى هو أعلى العلوم ينبغي لنا جميعاً, علينا جميعا أن نهتم بعلم التوحيد فهو العلم الأساس والعلم الأول الذي ينبغي أن يهتم به وأن به ثم بعد ذلك العلم بما يجب على الإنسان في دينه بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طالبوا العلم فريضة على كل مسلم فطلب العلم فريضة لا بد أن يتعلم الإنسان ما يخرج به عن حد الجهل إلى حد العلم خاصة فيما أوجب الله تعالى عليه من أصول الإسلام التي لا يصح إسلام عبد إلا بها فيعلم الصلاة ويعلم الزكاة الواجب لمن كان لديه مال يزكى ويعلم الصوم الواجب ويعلم الحج الواجب فيتعلم من دين الله عز وجل ما يقوم به دينه ثم بعد ذلك يزداد من العلم والعلم منارات وسعارات ورايات كلما ازداد منها الإنسان كلما رفعه الله عز وجل يقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فكتب الله عز وجل الرفعة لأهل العلم على غيرهم ثم إذا منحكم الله عز وجل العلم عليكم بالعمل بالعلم فإن آفة العلم هو أن يعمل به بل العلم الذي لا يعمل به وبال على صاحبه والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر ومقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وصحى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال أول من تسع أرضهم النار ثلاثة ثم ذكر من بينهم متعلم العلم وقارئ القرآن يؤتى به يوم القيامة فيقال له ماذا عملت به علمت العلم وعقوة القرآن فماذا عملت به فالمطلوب هو العمل بالعلم وفي الحديث الآخر لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ثم ذكر من بينهن عن علمه ماذا عمل به فأمانة في أعناق أهل العلم أن يصونوه وأن يرعوه وأن يودوا أمانة الله عز وجل فيه فليس المطلوب من العلم الاستكثار من المعلومات والاستكثار من المؤلفات والاستكثار من مكنوزات المكتبات والاستكثار من ثناءات الناس فإن هذه كلها تزول ولا تفيد الإنسان وإنما يلال منه الحظ في الدنيا فقط وأما في الآخرة فسوف يندم على ذلك التعب وكذلك من الخذلان أننا نشقى في مطالع العمر ومبادئ الطلب في الحفظ والنظري والقراءة عند أهل العلم والرحلة بين المشايخ وبدل الأموال في اصتراع الكتب ثم في آخر الحياة نكون كالجهال يقول ستان الثوري إذا كان ليلك ليل سفيه ونهارك نهار جاهل ففيما طلبت العلم فإن تعلمنا العلم بكي ننام نسهر مثل السفهاء ونلهو مثل الجهال فلماذا نطلب العلم حياة الجهل أرحم من هذه الحياة ولو بقينا على جهلنا فربما كان ألطف بنا وأقل لذلك يقول الجرجان في أبياته المشهورة أعشق به غرسا وأجنيه ذلة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما نشقى نقرأ نسافر نجمع نكتب نحفظ ثم في الأخير لا نعمل لا نعلم الناس الخير لا ندعو الله عز وجل لا نأمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر لا يميزنا العلم عن سائر الناس نصبح كالجهال هذا العلم بال علينا ولو أننا بقينا على جهلنا واستغنى بامور دنيانا لكان خيرا لنا ولكن الأولى أن الإنسان يجمع بين الحسنيين بين العلم النافع والعمل الصالح ثم الثالثة العدل والعدل هو شرع الله عز وجل وأعدل العدل هو التوحيد وأظلم الظلم وأبسعه هو الشرك بالله عز وجل فالعدل مطلوب في كل الأمور العدل مع نفسك فالعاصي ضل من نفسه والله تعالى يقول وقد خاب من دساه والعدل مع الوالدين العدل مع الزوجات العدل مع الاخوان والأخوات العدل مع الجيران العدل مع البشر عامة فالظلم محرم بجميع صوره حرم الله الظلم بينه وبين عبده قال وما قال عز وجل على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ربو من عظيم وحرم الله الظلم بين المسلم والمسلم يقول النبي عليه السلام المسلم أخو المسلم لا يحتره ولا يظلمه وحرم الله عز وجل الظلم بين المسلم والكافر قال ولا يدري على ألا تعذلوا أعدله أقرب للتقواة وحرم الله الظلم بين إنسان والدهيمة كما حكى الله عز وجل عن حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة عذبها الله في هرة ظلمتها عذب الله امرأة في هرة لا هي التي أطعمتها ولا هي التي أطلقتها تأكل من قشاش الأرض وحرم الله الظلم بين البهيمة والبهيمة كما تبت في الحديث الصحيح أن يوم القيامة تقص الشاة الجمع من الشاة القرناء فإذا كان الله عز وجل يفصل بين شاتين فكيف لا يفصل بين مسلم ومسلم يظلمه يفتري عليه يقول عليه ما لم يقل يغتابه ينم به يتفكه بعرضه هذا من الظلم العظيم نسأل الله عزيزي يعيدنا وإياكم منه فالحذار الحذار من الظلم بجميع صوره ثم العين الرابعة عين العقل وديننا دين العقل ليس هناك شريعة على وجه الأرض توافق العقل المستقيم الراجح كسريعة الإسلام فما من أصل من أصول الإسلام ولا فرع من فروعه إلا وهو يوافق قانون العقلاء من أي ديانة كان أما بالنسبة لهذا المجلس فكما ذكرت للحضور أنني لم أختر كتابا بعد ولكن كان قريب المتناول لليدي إجازة طبعت لبعض الإخوان طبعها أجسه كتب الكتب الستة مع بعض الفوائد واليسير من الترجمة فرأى إزاه الله خيرا أن تطبع تقام على طبعتها في لبنان وهو الأخ الشيخ محمد قاسم, قاسم محمد البقاعي من لبنان فطبعت هذه الإجازة هناك فهي قريبة اليد قريبة المتناول من يدي أقرأ أطراف الكتب الكتب الستة مودزة من الأسناد وإنما اختفي بمن بصدر الأسناد من جهتي ثم أودزه في أثناءه إلى صاحب الكتاب أول هذه الكتب كتاب الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى فإن أرويه بالسماع والإجازة عن جمع من العلماء ومشايخ الأجلاء منها قراءتي لهذا الصحيح كاملا من أوله إلى آخره غير مرة على شيخنا العلام عبد القيوم الرحماني رحمه الله تعالى أولاها كانت في التنعيم في مكة المكرمة قال رحمه الله تعالى أخبرنا الشيخ المحدث أحمد الله الدهلوي قراءة عليه قال أخبرنا شيخ الكل في الكل مدير حسين الدهلوي قراءة الأ glucose الصحيح بكماله وسمي شيخ الكل قال أهل العلم أي كل العلماء في كل العلوم فهو شيخ الكل في الكل أي كل العلماء في كل العلوم هكذا سيديه الشيخ عبد القيوم الرحماني فقال معنى قولهم شيخ الكل في الكل أي شيخ كل العلماء في كل العلوم قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي قراءة العين لجميعه وسنع الصحيحة بكماله من جده لأمه عبد العزيز دهلوي قال أخبرنا والدي الشيخ المحدث ولي الله أحمد الدهلوي صاحب ثمة الإرشاد إلى مهمات العلو الإسناد وغيرها سماعا عليه لجامع الصحيح إلى كتاب الحج والباقي إجازة ثم ساق بإسناده أحمد الله الدهلوي قال أخبرنا الشيخ حسين بن محسن قال أخبرنا حسين بن عبد الباري الأهجل ومحمد بن ناصر الحازمي كلهما سماعاً بجميعه على عبد الرحمن السليمان بن يحيى بن عمرو بن مقبول الأهلل صاحب النفس اليمني سماعاً بجميعه عن والده الأعلام النفس الإسلامي سليمان بن يحيى بن عمرو بن مقبول الأهلل سماعاً عليه الجميعه قال أخبرنا عبد الخالق من ذكر المزجادي سماعاً عليه الجميعه بسماع من العقيله بسماع من الحسن العديني كلهم بالإسناد إلى السراج الحسين بن المبارك الزبيدي الحمدلي قال بسم على ابي الوقت عبد الاول عيسى السجيه الهروي لسماعه جميعي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مضر بن محمد بن داود الداوودي سماعا عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حموله السرخسي سماعا عن أبي عبد, عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن مطر بن صالح بن مثله الربري لسماع امام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال في أول الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد إبراهيم التيمي أنه سمع عالقا كذا القاسم الليفي يقول سمعت عمر مخطب رضي الله تعالى عنه منبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريم ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا هو الحديث الأول من الحديث الصحيح لإمام البخاري رحمه الله تعالى اكتفي باسمائه وبالإجازة بباقيه لجميع الحضور والبخاري رحمه الله تعالى وهذا مذكور في هذه الرسالة إمام من أئمة أهل السنة بريء من مذاهب أهل البدعة على كافة طوائقهم بل قال بعضه العلم أن كتاب الصحيح كتاب يهتم بالعقائد وغرس العقائد من أوله إلى آخره فهو مبدوء بكتاب بدء الوحي والإيمان ومكتوب بكتاب التوحيد فهو من أوله إلى آخره رد على المخالفين فمن قال بأن البخاري رحمه الله تعالى على غير عقية للسن والجماعة في دقائق المسائل وجليها فقد أعظم عليه الفرية والله به حسيب وهناك من العلم من ربما حصل في بعض كلامه من الإيهام والخطأ والزلل عندما, ينسب عندما نسب الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى غير عقية أهل السنة والجماعة في بعض أبواب العقائد ومن أولئك ما ينقل عن الحافظ بن منده وعنه نقل أيضا ابن حجر العسقلاني أن البخاري رحمه الله تعالى يقول باللف وهذا غير صحيح فهو أبعد الناس عن القول باللف والمراد بالقول باللف أن يقول لفظ بالقرآن مخلوق والبخالي على مذهب أهل الحديث لا يطلق هذا اللفظ لا نفيا ولا إثباته وإنما ألف رسالة سماها خلق أفعال العباد فدقق وحقق وبيّن أن المخلوق هو فعل العبد وأما قول الله عز وجل فهو صفة لله سبحانه وتعالى وكذلك أخطأ الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في, في, في كتاب الطهارة عندما ذكر بأن ذكر موارد الإمام البخاري فذكر من موارده في مسائل الكلام ويريد بالمسائل الكلام مسائل عقيدة. قال وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوه ونحوهما وهذا الكلام كلام بعيد عن الصحة بل هو كلام باطل البخاري رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن دين الكرابيسي وعن عقيدة ابن كلاب فهو على مذهب أهل السنة والجماعة على طريقة الأئمة كريما أحمد رحمه الله تعالى فقلت في تلك الرسالة عفى الله عن الحافر فما أصاب بل ومبعده عن الصواب فليس في صحيح البخاري من أصول الكلامية شيء لله الحمد بل هو مبني على الأثر وتسمية علم التوحيد بعلم الكلام من إحداث أهل الأهواء وعباراتهم والبخاري رحمه الله تعالى من أبعد الناس عن عقيت بن كلاب والكرابيسي وقد اشتهر عن السلف ذنب هذين الرجلين والتحذير منهما ولا علاقة للمخالي رحمه الله تعالى بهما ولا بعقيتهما، بل عقيته واضحة صريحة في كتابه الصحيح، وخلق أفعال العباد يخالف هذين في يخالف هذين في سائر مسائل الصفات التي خالف فيها أهل السنة، والتي خالف فيها أهل السنة، وأخصهما ابن كلاب والكرديسي أقرب منه إلى السنة، ومع ذلك فقد استدنا كي أهل السنة عليه وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقيدة التي لقي عليها أهل العلم من من أخذ عنهم في العديد من البلدان لم يذكر بكلاب ولا الكرابيسي منهم. قال أبو القاسم ابن لاكاي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقادي هذه السنة والجماعة أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد محمد بن سلمة قال حدثنا أبو فسين محمد بن عمران بن موسى الجرجاني قال سنكتب أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري للشاعر يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن سمعي البخاري يقول لقيت أكثر من ألف أجل من أهل العلمي أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ستين وأربعين سنة أهل الشام وأهل مصر ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز يستتعوام ولا أحسي كما كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان إلى آخر كلامه ثم ذكر منهم ما يزيد على أربعين عالم من أئمة أهل السنة على رأسهم معين بن حماد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوية وبكر عبدالله بن عثمان بن أبي شيبة وأبا بن نبيل وأبا عبيد القاسم بن سلام وغيرهم ولم يذكر بينهم ابن كلاب ولا الكرابيسي وفي كتاب خلق أفعال للباد ومن أسر الكتب التي تتبين عقية الإمام رحمه لم يذكر ابن وآله في خبر أو أن إليه خبرة وكذا سين الكرابيسي فكيف يكون هذا وذاك عندته في الأصول ولا ينقل عنهما ثم الكتاب الآخر هو كتاب الصحيح من مسلم رحمه الله تعالى قرأته كاملا على شيخنا الشيخ الدكتور كيل الهاشمي رحمة الله تعالى وأكثره على شيخنا الشيخ الدكتور العز بن بزر رحمة الله تعالى سماعا فقط من غير إجازة ابن باز عليه رحمة الله عز وجل ألوي عنه أكثر صحيح مسلم سماعا من غير إجازة وعبد الوكيل وابن بازن مقروناني يروياني تلاهما عن والد الأول أذو محمد عبد الحق الهاشم رحمه الله تعالى قال أخبرنا قراءة عليه كاملا أبو سعيد حسن بن عبد الرحمن عبد الرحيم البكالوي ثم قرأته على شيخ عبد الرحمن عيات كذلك وعلى شيخنا الله المدني وقرأته قرأته كاملا على شيخنا الشيخ عبدالقيوم الرحمن رحمه الله تعالى كلهم بأسانيدهم إلى صاحب الإرشاد وهو بإسناده إلى صاحب الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول في أوله ساق الحديث مشهور حديث ال عبد الله عمر رضي الله عنه عندما دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره بنصه في الكتاب ولكنه إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه المسهور في صحيح الإمام مسلم في أوله عندما قال بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجلا شديد بياض السياف شديد سواد الشعر لا يرى عليه أدر السفر ولا يعرف منه أحد إلى آخر الحديث فطرفه لكم مبدول بالسماء والإسماء وهو لكم باقيه وباقي كتاب الصحيح لكم أيضا مبدول بالإجازة وإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا من أهل السنة فعقيته عقيته للسنة والجماعة ونقل عنه الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجوش الإسلامية العديد من عبرات الدالة على سلامة معتقده وأما الكتاب الآخر فهو الكتاب السنن لإمام بن رحمه الله تعالى فقد قراته سماعا لكماله على شيخنا الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشم الحفظ الله تعالى وجمع من العلماء منهم شيخنا الشيخنا الله مدني ومحمد إسرائيل الندوي كلهم يروهم بالأسانيد المشهورة في مصنفات أهل العلم إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعن بالقنابي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد ابن عمر عن أبي سلمة عن المغير بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى ذهب المذهب أبعد وأبو داود رحمه الله تعالى إمام في السنة لا يخفى ذلك على أحد وقد ترجم في كتاب, في كتاب السنة في من السنن العديد من أبواب في الردع المرجية والردع الجهنية والمعتزلة وإثبات الرؤية وله أيضا في سؤالات الإمام أحمد رحمه الله تعالى العديد من التقيرات لعقية السنة والجماعة في آخره وإذنه أبو بكر عبد الله بن سليمان السجستاني له الحائية المشهورة القصيرة التي يقول في مطلعها تمسك بحضل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلحوه فقال في آخرها لما ذكر نظم عقية للسنة السنة والجماعة على موافق كلام العيمة قال في آخرها هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حمدل فالإمام ابداود رحمه تعالى على عقية والجماعة وهذا ما يدل لأخوان على أن منتهى الأسانيد إنما تعود إلى أهل السنة والحديث والأثر فإذا قال لكم بعض من خالف عقائد الرسالة السنة والجماعة أن الأسانيد هي صنعتنا وأن الرواية إنما جاءت إليكم منا فقولوا لهم هذه بضاعتنا ردت إلينا ولي في ذلك رسالة ذكرت بطلان هذا القول من خمسة أوده وأما سنة الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى فقد قرأت طرفا منه على الشيخ عبدالكيل هاشمي قال أخبرنا عبد الحق الهاشمي أخبرنا السيد التالوي وقرأت طردا منه على الشيخ وقرأه وقرأوا الشيخ عبد القيوم الرحمني وقرأه الشيخ عبد القيوم الرحمني كامل على الشيخ عبد الله الرحمني صاحب المرقات قال أخبرنا أبو العلا عبد الرحمن بن بارك فوري ثم كلهم يروون عن نبيل حسين الدهلوي بإسناده السابق إلى الإمام واسناد ب وإسنع الترمذي مشهور إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في أول كتاب السنن أبوب الطهار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب جاء لا تقبل صلاة بغير طهور حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو العوانة عن سماك بحرب حاو حدثنا هنات حدثنا وقيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال هنات في حديثه إلا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أصح في الباب وأحسن وفي الو وفي الباب عن ابن مالح عن أبيه عن أبيه وأبيه رضي الله رضي الله تعالى عنه وأنا سأبأ ابن مالح إنه اسمه عامر ويقال زيد بن سامي بن عمير هدلي والتنبيه رحمه الله تعالى إمام جليل وعالم مشهور وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة وكفاه تلقيا عن الإمامين, الإمامين الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام أحمد الحنبل رحمه الله عز وجل وفي كتاب السنن مواطن عدة قرر فيها عقية السنة والجماعة ومن تلك المواطن قوله في كتاب الزكاة لما تكلم عن حديث الصدق وأن الله تعالى يقبله بأمين ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقد قال غير واحد من العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا قد, تثبت قد نثبت هذه الروايات في هذا في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روية عن مالك وسفيان بن عينة وعبد الله المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أن نروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم من هذه السنة والدماعة وأما الجهنية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه انظروا سماهم جهنية وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتؤول في الجهمية انظروا هذه الآيات فسروها على غير ما فسر أهل العلم وقالوا إن الله لن يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى يدها هنا القدرة فدل على أن من أول اليد بالقدرة فهو جهمي وإن تسمى بالأشعرية وقال إسحاق بن إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يدي أو سمع كسمع أو مثل سمع فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمعي ولا كسمعي فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليست مثل إسير والسمع البصير نقلت هذا الكلام لأنقل لكم ما سمعته مباشرة عن شيخنا الشيخ عبد العزنباج رحمه في شرحه سنة الترمذي يوم الخميس الثاني الثاني من شهر جماد الآخرة سنة 14 عشر بعد المئة الرابعة والألف الهجرة يقول بالنص هذا كلام عظيم يكتب بماء الذهب ينبغي أن يحفظ عن هذا الإمام وهو بإجماع أهل الحق من أهل السنة والجماعة قاطبة وهو إثباتها على اللائق به سبحانه وتعالى بغير كيف ولا مثل ولهذا قال السلف أن يروها كما جاءت بلا كيف وكلام أبي عيسى كلام عظيم جدير بأن ينقل ويحفظ وهكذا كلام إسحاق انتهى وأما الكتاب الذي بعده فهو كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجي القزويني رحمه الله تعالى فقرأت طرفا منه على شيخ عبد القيوم الرحمن وعبد الله بن عقيل وعبد الوكيل هاسمي وشيخ عبد الرحمن وكل ما أجازوني بباقيه بأسانيده المتقدم إلى ويا الله الذهل وبناسنه المشهور إلى الحافظ بن حجر رحمه تعالى وبحاجر بناسنه المسفور إلى الإمام ابن ماجه قال رحمه تعالى في أول كتابي سون بسم الله الرحمن الرحيم باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن لعمس عن بصالح عن الويراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فقدوه وما نهيتكم عنه كنته والإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه تعالى إمام في العلل ولا ينبغي أن يستغل الحديث ضعيفا أن يستغل الحديث ضعيفا في كتاب السنن إلى أن يطعن فيه وفي في عقيدته أو يطعن أيضا في قوته في علم الحديث فهو إمام في العلل بل هناك من العلم من العلم من يطبق كتاب على غير الكتب كأبي زع أبي زرع عليه رحمة الله عز وجل ولكن فيها حديث ضعيف كثيرة وهو وفي الموجود منها إن شاء الله على خير جعل أو رسم في كتابه هذا عدة أبواب منها باب فيما, باب فيما أنكرت الجهنية ثم ساق أخبار الصفات المسلطة للرؤية والعلو والكلام واليد والضحك وغير ذلك ولم يتأولها كما صنعت الجهنية وأما الكتاب الأخير فهو كتاب السنن لعبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النساء رحمه وتعالى فقرأته كامل عن شيخ عبد الوكير هاشمي حذر الله تعالى وهو بإسنادي وجماعة قال أخبرنا وائد الشيخ عبد الحق الهاشمي ثم ساق الأسان إلى الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال في أوله في أول سن الصغرى كتاب الطهارة تأويل قول الله عز وجل تقول يا عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهكم أيديكم إلى مراصف أخبرنا بن السعيد قال حدثنا السفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وبوه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والإمام النساء رحمه وتعالى أيضاً إمام من عائمة السنة ولم يؤبل في عقيدته بشيء وله في كتاب السنة الكبرى كتاب النعوت ذكر فيه الأخبار الدالة على إثبات الصفات الله عز وجل هذه يا إخواني الكتب أرويها محسنة عن هذا العلم منهم الحي ومنهم الميت وأنا عندما أجيز إنما أجيز عن الأموات أصلاً وعن الأحياء تبعاً وإلا من العيب على طالب العلم أن يتصدر للإجازة فيه. والتحديث بحياة في حياة مشايخه فمشايخ الأحياء أعتبر منهم ومنكم عندما أحدث عنهم وأروي وهم أحياء وإنما أنا سقت الأخبار لما ذكر في الأسانيد من مشايخ الأموات عليه الرحمن الله عز وجل فالإجازة إنما هي عنهم أصالة وعن الأحياء تبعا للأموات ف بذلك أجيز الإخوان سماعا وبقية الأحا... الكتب المسنلة وما صح روايتهم من منقول ومعقول أجيز الحضور وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالأقوال والأفعال هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله <سؤال> خير والله يوفقنا أما المسلسل بالأولية فليس لي فيه مزيد حلو وما يروي الإخوان ومشايخ الجلاء الأحياء منهم إن من عنده البركة في المسلسل بالأولية وعامة المشايخ الذين أروي عنهم هذا الحديث مسلسل بالأولية عامة أحياء ولكن أرويه لكم بما سمعته عن جملة من مشايخ الميت منهم والحي من حديث المسلسل بالأولية المشهور من كل شيخ يقول حدثني سيخ فلان وهو أول حديث سمعته من إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما عن قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وهذا هو الحديث المشهور بحديث المسلسل ب الأولية به بشرطه إن صح هذا الشرط أجزكم به وفيه من العجائد عظام ذقاء هذا الدين وثباته وحفظه فهو وإن كان الحديث في كلام في التسلسل فيه نظر ولكن الحديث صحيح عند إيمان أحمد وثميدي وجماعة والعجب أن هذا الحديث يرويه الكثير من أهل السنة ومن خصوم أهل السنة من الجهنية وفيه إثبات علو الله عز وجل وفيه أيضا من الثوائد العقبية وضمنت هذه الفوائد في رسالة مستقمة عن حديث المستقبل الأولية فيه أيضا أن وصف, وصف الله عز وجل بصفة يوصف بها المخلوق لا يلزم منها التشبيه فالله تعالى سميع والمخلوق سميع ولكن سمع الله ليس كسمع المخلوق والله بصير والمخلوق بصير ولكن بصر الله ليس كبصر المخلوق والله راحم والمخلوق راحم ولكن رحمة الله ليست كرحمة المخلوق ففي الحديث اثبت الله تعالى لنفسه واثبت للنبي فص... منهم رحماء فقال الرحيمون ان البشر المخلوقون من مخلوقين يرحمهم الرحمن وهو الله سبحانه وتعالى أيضا في إثبات علو علو الله عز وجل قال يرحم من في السماء يرحمكم من في يرحم من في الأرض يرحمكم من, يرحم من في السماء فهذا في إثبات العلو وهذا صدر الحافظ أبو محمد ابن قدامة كتابه العلو صدر بهذا الحديث للجلال على علو الله عز وجل فوافق الخبر الخبر فوافق الحديث مكانه حيث صدر به أول هذا الكتاب فوذيكم به ويكفي هذا الحديث في الإجازة أيضا وحديث المحبة يجدرج بعد ذلك الدعام. أنا أعتدد من الإخوان بأن الموعد الوقت عندي ضيق جدا وأكتفي بهذه المشاركة ولعل الله تعالى يسر في وقت لاحق أن يكون بيننا اجتماع أطول وأوسع وربما لمس الإخوان أنني أسرعت في الحديث وهذا الإسراع إنما جاء مني لمقصد لأن الوالد يدعوني الآن أكثر من مرة طلبني من أكثر من مرة فاستمحته عذرا أن يمهني نصف ساعة والآن تجاوز يكون بين اللقاء في وقت لاحق أشكر الأخوان ابن عامر ومحبب بن تيمية والقائمين على, على هذه الأكاديمية إن شاء الله بين لقاء في وقت اللاحق وإن شاء الله بكم الله وفك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخنا الله فيكم. جزاكم الله خيرا أرجونا الإخوة الأفاضل أن يكتبوا أسماءهم سأرسلهم على الخاص إن شاء الله والأخوات يرسلنا الأختفاضين وإجدالهم بارك الله وفك والمرجو كتابة لقدر السمع المجلس كامل أنبيوس وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ عبد الرحمن علي